الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى ذات يام النبي والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكندين الشرفة وبعد اخوة الكرام اليوم باذن الله يتم الله علينا ختام كتاب الشرك بين القديم والحديث وينتهي بفضل الله جهة لفعلات المسألة على الخلق والملك ختام الباب بالآيات المتنوعة والدلالات المسموعة المتلوة من كتاب الله للفعلاء لتقويح الشرك وتقويح أهل الشرك وإقامة الحج عليهم بالربوبيه على الالهيه والانفراد بالخلق والملك والتدبير والسيادة المطلقة وهو الذي يستحق العبادة من كان كذلك هو الذي يستحق أن يذل له وأن يفرد بالعباده لما جاء بعض الأمراء للفضيل أو لغير الفضيل لما قال له لك حاجة فقال حاجتي لا أنزلها للأي إلا برده أو في رواية أخرى قال له ألك حاجة قال حاجتي مثلك لا يستطيع أن يأتيني بها أريد الجنه وأن أنجو من النار قال هذا ليس بملك ولكن ان اردت دينا نقضي قال الدنيا إني استحي أن أسأل الدنيا من ربي أفأسأل الدنيا من عباد هم أعجز ما يكونون يعني مثلي فكان الفقه, الفقه راقي يعني كأنه يقول الذي له خزائن السماوات والأرض <تصفيق> الذي يملك كل شيء هو الذي نميل إليه هو الذي نفتقر إليه ما أحواجنا, ما أحواجنا إلى ذلك ما عوازنا إلى ذلك في هذه الأوقات لا سيما يعني حتى يعني ممن يكون معك في نفس حق ما أنت, ما أنت فيه يعني ما يريد ما أدري ماذا, ماذا يريد لا ادري لكن الـ الـ الـ الأمر يستغرب منه ويتعجب الانسان ما هذا لو كان للدين ما كان كذلك لو كان للدين ما كان كذلك لا يا بقى الافتراءات الكذب والافتراء وايضا حتى لو كان امور فيها بعض الصدق يكون فيها خسه في التعامل مثلا هذا لا يصح يعني يعني نحن ان كنا نعمل لدين الله جل في علاه جميعا لنا ضوابط في العمل لدين الله جل في علاه والمساله ان كنت تصبو نصره الله جل في علاه نصره الله لها ضوابط كلما يعني هذا المرء على نصرة الله تعالى بالدعوة لذم ضال الله لا يمكن أن تأت أبدا. من يقول أن رضوان الله تعالى فعلاء يتأت على عباد الله يعني يتأت على يعني الإجهاز أو الكذب على عباد الله لا يمكن لا يمكن أن يكون فيها من رضوان الله تعالى شيئا. يعني المسألة حتى في التعامل مع العصاة. تعامل له ضوابط شرعيه كلما حد المرو عن هذا الضوابط لا يستطيع أن يرتطي بحال معه لذلك نحن نحوج الناس ويعوزنا جدا ما نراه من السلف وما يفعله أن, أن, أن تكون الوجهة حقا فوق العرش لا يعيش مع الناس في الأرض لا يهم شيء والحق مهما نشروا مساوية مهما اذوك فإن الممدوح بحق من مدحه الله وإن المزمون بحق من زمه الله وإن الله لك في القلوب لا يستطيع احد أن ينزعها إن مكن الله لك في القلوب لا يستطيع احد أن ينزعها بحال من الأحوال لأن المسألة هي زرع يغرص من السماء ليس من الأرض إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبه إني أحب فلان فأحبه ثم يكتب له القبض في الأرض المسألة لو كانت من الأرض لما عاش الناس دقيقة واحدة المتخ... المتخالفون لا يستطيعون أن يحتمل, أن يحتمل بعضهم بعض وأترى ما أف... بينهم ما بينهم فإن كانوا ينظرون الى الأرض ما عاشوا ثانية واحدة لكن المسألة ينصب النظر إلى من فوق العرش لذلك قال هذا العابد التقي النقي قال إني أسألك إني أسأل الجنة والنجاة النار قال ليس الملك ثم لما قاله إذا انا أنا أسألك عن قضاء الدين قال استحي أن أسأل رب الدنيا أفأسأل من هو أعجز ما يكون ولعله مني في هذا الباب فنسال الله ان يهدينا جميعا وان يغفر لنا جميعا وان يسترنا جميعا وان يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى يد العون ممدوده ومن طريق الهدى تعاون مع اخوانه واذا اختلفوا في مسألة قد يجتمعون في مئات المسائل أما إذا خالف عاده فهذا ليس بالدين هذا ليس بالدين هذه مساله الدين لديانه هذه مساله الديانه لذلك الامام الشافعي لما ايس بن يونس حدث بينه وبينه المخالفه وترك المجلس وراح يعني دق عليه الباب في الليل فقال من؟ عيسى يقول من؟ قال محمد بن بريس قال جاءني كل محمد بن بريس في الدنيا الا محمد بن بريس شوف شو هذه سبحان ربي العظيم ولأن محمد بن بريس الشفع كان الذي بغيات الله حتى في المناظرات قال ما نظرت احدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه ليس معي ولذلك الله قال جزاء نفاق ما نظر مناظرة إلا وكان الحق معه ويادع لكل الحق معه ف... فأخذه ومشى به وقال أهلا يا جمعنا كذا وكذا من المسائل ولو اختلفنا في مسألة لا يفسد في الود للود قضي فلان الهوى إذا دخل جاء الردى يا داود جعلناك خليفه في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الغرض المقصود الخلق لله جل في والتدبير لله جل في علاء لا شرك لا بد من إفراد الله بالعبادة قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذه من اعظم الايات استدل بها على توبيخ وتقريع المشركين الذين عادلوا على ربهم جل في بعدما أقروا وهذا هذا العدول جاء بعدما أقروا بعدما اقروا ان الله جل وعلا الذي ابدع هذا الكون ونسقه وخلقه وانه الذي رزقهم وأنه الذي يملك الحياه والموت بعدما اقروا عادلوا على ربهم جل في علا وصرفوا العبادات لغير الله للنقص ولالعجز وايضا للموت فهذا يعني قبيح جدا في حقيم لذلك ترى الله تعالى يقبح فعلهم ويقبحهم هم ايضا في قوله لا الحمد الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون السماوات خلق السماوات وما فيها, فيها من ايات العظيمه التي تدل على ربوبيه الله وحده ومن ذلك ايضا اتى بايه من اعظم الايات وجاء على الليل الغش، وجاء على الظلمات والنور اللي هو الليل والنهار، وذاك لما سولم سلم، طب إذا جاء الليل أين ذهب النهار، وإذا جاء النهار أين ذهب الليل، ووهذا سؤال لما سأله بعضهم من سلم على أن الجنة جنة على السماوات والأرض، قال السماوات والأرض إذن أين النهار؟ فسأل سلم بين له، طب أين أين النهار عندما يأتي الليل؟ الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، سبحانه جل. وهذا تقريع توبيخ الله الشركي أنهم عدلوا على ربهم وكان أحرى بهم بعدما أقروا بربوبية الله جل فعلاء العبادة لله جل فعلاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وله ما وأن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل هذه الايه لو جلسنا معها سنه ما انتهينا منها ما شبعنا من اظهار الدلالات الباهره في هذه الايه يقول الله جل وعلا وجعل الله شركاء الجن وخلقهم شفت تنويع الايات فانت نوع شغل طالب العلم الأصيل هو هو التغذل في الادله اردتها من عندك وكنت أظن انها عندك هو هنا الكلام الاول كان بيتكلم عن نفسه سبحانه وجل في على الربوبيه وهو لما صدر الباب صدر القبح أولا صدر القبح في عليهم اولا للتنفير وأيضا للتعظيم لتعلم في هذا الباب كيف أن التنويع فيه ما فيه من البلاغة والفصاحة العظيمة دي يحيئك أولا يقول أم أقر الربوبيل الله للفعلات والعظم الله للفعلات فأنت تتهيأ في, في آيات معينة بتعظيم الله وتوقير الله للفعلات فإن تهيأت لذلك تعظم جدا المخالف فصدرك المخالفة حتى حتى تعظم هذا من فعلين كيف جعل الله بنين وبنات وهو الذي خلق ورزق ومات واحد هذه مسألة من يعني من الأهمية بمكان ولذلك قال الله تعالى وجعل الله شركاء الجن وخلقهم يعني بين قبح فعلهم اولا مع يقرّين بخلق سبحانه وتعالى وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم خلقوا له بنين وبنات بغير علم هل هذا طبعا هذا حج لمن يقول نعم ممتاز أو سأ... ربنا بيفتح عليك لما ترجع شوهر شوهر عدم العظم الجهل لأنه قال بغير إيه بغير علم كيف ترد عليهم بقى؟ أنت ذا... لازم تدلل على أي حاجة تتكلم فيه بغير علم يمشارع يعني. هو الآن قال بغير علم اذا هم لا يعلمونه هو الآن فالمسألة كلها ما فيش حال يسمع عظم الجهل هذا هم يسأل فافهم بس أنا ما, ما... ما... ما قلت لك اشرح الآية المسألة عشان تعرف طلب العلم ازاي أنت بترد على المخالف وبعدين تعمل إيه؟ بفسر الايه بعد الرد على المخالف بس هو ده اللي يريد يبقى سؤال ظهر <تصفيق> رد. رد. رد, رد عليهم أولا رد عليهم أولا رد عليهم أولا أبو ما هو ده تبرير صح دلل دلل دلل صح يعني بغير علم ينفعهم طيب يبقى المساله مش غير علم على العموم لا هم علم علم صح دلل بقى ماشي خلاص قال قال الله ودل فعلال واما فاما تموت فهديناهم فهديناهم ارشدناهم اعلمناهم فعلموا يقينا فعلموا يقينا فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فلما ذاغ وما ذاغ وزاغ وضيغ القلب لا ياتي الا بعده بعد العلم بعد العلم طيب وأينه أذل الله الله على علم والأدلة الكثيرة ما كان الله ما كان الله مولك قوما قوم حتى يبين لهم ما ما يتكون وما كان ما كان الله في ضل ليدل بعد إذا هداهم هداهم يعني إيش أعلامهم بين لهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفتقون حتى يبين لهم ما يتكون هذه الأدلة الكثيرة تدل انهم عندهم علم عندما علمه وما كنا مأذين حتى نبعث الرسوله. الإعلام, الإعلام جاء لكن هنا بغير علم وهذا أيضا لا مفهوم له. هنا بقى عند عند عند عند الرد نقول وهذا لا مفهوم له. يعني هل لهم أن يشركوا بعلم؟ لا يمكن أن يكون الشرك بإيش؟ بعلم وحالهم في ذلك وده كشف سفك إذا لا مفهوم له حالهم في ذلك أنه أنه ليس بعلم لأنهم لما علموا لم... ما استفادوا من هذا العلم لذلك العلم حج لك أو حج أو حجة عليه ولذلك قال الله على وقضى الله الله على العلم ويكون التبريب المباراه التي اتى بها الاخوه ويكون المعنى المعنى هنا أنهم أشركوا بالله بغ... سبحانه جل في علا أشركوا به او كفروا بربهم وهم إيش بغير علم كما قال الله جل في علا قال وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم بغير علم إيش أنهم بعدما علموا جهدوا ونسبوا البناسة لله دل في علا وأيضا من الآية ما يرد عليه من الآية يدل على أنهم يعلمون كيف آية ده صحيح لكن من الآية هم قالوا لكن نريد الآية قف قف ما تقولش قف ممتاز وعجوا شاهدوا وخلقهم والله لا يقول بذلك إلا بإقرار منهم أنهم يقرون بنو خلقهم يعني والحال يعلمون أنه هو الذي خلقهم والدلاله على ذلك من الآيات الأخرى تعضد هذا الفهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله خلقهن العزيز العليم يعني وهذه الآية فيها الرد عليه قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهنا لابد من التنزيل لله للا بديع السماوات والرق. أتى بدلائل الربوذية تحكينا على ما قال بديع السماوات العرد يعني, يعني خلقهم من غير مثال سابق بديع السماوات عرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الآن هذه مهمة جدا قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ما تفهمون من هذا الكلام؟ قلت لكم هذه الآيات لو وقفنا ساعة سنة معها لا ننتهي ممتاز كيف ممتاز هذا هو بأن الله أناطل المسببات بالأسباب ولذلك قال لم تكن له صاحبك كيف تكن له ولات بل هو الذي خلق المسألة مسألة الخلق أنتم أخطأتم بقياس الله على خلق قياس النقطة الثانية المهمة لدينا أخطأتم بقياس الله على على خلقه لأن الخلق أيضا لا ينجبون إلا برجل وامرأة قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم قال ربكم لا إله إلا هو جرهم من, من التوحيد الربوبيه إلى إلى توحيد الإلهية قبح عظيم أن تعلموا يقينا بأن الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأماته وبعد ذلك أن تصرفوا العبادة لغير الله دل في أولا قال فاعبدوا وهذا أمر أيضا بتوحيد, الربوبية. فعبد بتوحيد الالهية الذي دلل به أولا بالربوبية فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقوه أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا هم أقر بخلق الله دلت أولا فإذا الذي خلق ورزق وأمات وأحيا هو الذي يستحق إيش؟ العبادة والإفراد بالعبادة، لذلك هذا استفهام انكاري أي يشركون ما، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والارض ما بينهما لاعبين. بل خلقهما الله تعالى لقضية الكون الكبرى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا ولسمعوا.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 بعدما دل الله بالربوبية بينا نوم لا يملكون الأمور نفعا ولا ضرة فلا يستحقون فلا يستحقون العبادة لأن مطلق الربوبية لله جل في علاء والمطلقة الربوبية المطلقة لله جل في لذلك بين الله ودل في علاء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون دعاءا ولا يجيب ولو سمع مستجاب مستجاب لكم لضعفين وقال تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون القول فنظرنا لقوم من يفقهون فتفصلنا بعد ما بين الله للرسولات انه الذي ابدع كل شيء وانشئ كل شيء من عدم فلو كان الفقه وصل الى عقورهم وقلوبهم بل كل الفقه يمتلب القلب لافراد الله بالعباده هو الالزام ما زلنا مع الالزام لما اقروا ربوبيه قال يلزمكم ان توحدوه ولما قال انتم صرفتم الاولوه لعديم الربوبيه فلما انتفت عنه الربوبيه يلدمكم أجلاً تنفو عنه الألوهي الفقه فوق العلم هذه لما يقول لا يفقهون ده انهم علموا فلم يعملوا ولم ينقادوا والفقه هو العلم بالعمل على تفسير بعض العلماء قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمائن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمائن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 فتبارك الله احسن الخالقين فهو الآن يجرهم بالاقرار بعد ذلك يلزمهم انه لا بد لا بد ان يعظ كما قال قل من رب سواء سبع ورب العرش العظيم فسيقولون قل افلا تستق لا بد من استغلال عباد الله يدل في عنا ايضا فساد الكون يدل على توحيد ربوبية الله تبارك وتعالى الذي يلزم منه توحيد الالهيه وهو دليل ثمان كما قال الله تعالى لو كان فيهما ما آلهة إلا الله لفسدت هذه شوفوا هذا هذا التعبير راقي في هذا الباب يقول لو كان في مآلها إلَّا الله مع أن الكلام على إيش على ربويه وما قال ربا قال آلها إلَّا الله لفسدت يعني كأنه يقول والإلزام أنه لا رب إلَّا الله إذا لا إلها إلَّا الله لا رب إلَّا الله يبقى يلزم لا إلها إلا إلَّا الله وشرحنا ذلك بالتفصيل قبل هذا ليختصر والله ما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 فلما استقر الكون والشمس تجد مستقر لها ذلك تقدير قد العزيز العليم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار علمنا ان الذي سير الكون هو, هو الرب الواحد سبحانه هو الاله الواحد المستحق العباده وحده سبحانه وتعالى ايضا الله على بين لهم من لوازم الربوبيه انه قال من ربوبيه الله انه هو الذي يرزقكم وانتم ان سالتم الرزق لا تسالوه الا من من, إلا من الله فان كان هو الذي يرزق وانتم لا تسالون الرزق الا من ربكم جل في وجب عليكم ان تفردوه وحده بالعباد كما قال الله تعالى قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض الربوبيه لله وهو يطعم ولا يطعم قال قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين وين هنا تحيد الالهي الكلام كله عن قال قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين طب هذا الشطر الأولاني. شوف لا هي, هي اللي لازم تقوله أنا قلت عرفني إن هي عندك لكنها ليست مكتملة أحتاج إلى إكمالها يعني عشان ما بأش بخاف حقا يعني حقني هي دائرة في قولي وأمرت أن أكون ااا أول من أسلم كيف يا فهد اللي هو سلسل الإسلام الإسلام التام يبقى الإسلام التام يعني في كل ما هاد بقى الأولى بقى المهمة جدا الأولى أتخذ وعيش قال على كل أغير الله جل وعلا قال الله أتخذ ورييا وهو قالها أريد الإكمال لا ما هذا الكلام الذي قاله وهو الصحيح هذا لا صحيح لكن شاط الإجابة ممتاز برضه على نفس الخط صحيح جدا نقول هذا فيها روببية وإلهية كما تقولون أنتم حقا اتخاذ الولي واتخاذ الولي هو الذي تولى أمره والذي يتولى أمره لابد أن يعتقد فيه والذي يقوى على على على توفيقه وتزيده ونصرته وإطعامه وإعطائه فهي الاستعانة هنا هي, هي الجزئية هذه هي أهم جزئية في الآية لأنه ربط بين إيش بين الإلهية وربوبية ربط مفهومة أو سد مش معه مش فاهم اتخاذ الولي معناه من الذي يكون وليا لك مع ما معنى الولي؟ أبوك وليك معناه إيه؟ نصير ومعناه متولي أمرك معناه إنه يوفقك ويسددك كذا إيه؟ رب هذا ربوبية مش الهي ربوبية ها اللي عنا معناه إيه؟ ربوبية فهمت؟ وأصل الاتخاذ إيش؟ الهي فلا بد أن تقول إن هذه الجزئية هي أمتى الجزئيات التي تثبت فيها التلازم العظيم بين ربوبية لأنه وليا هو استخاذ وليا جاءت بالربوية وجاءت بإيشه وجاءت بالإلهاية إذن أقول لهم أنتم لا تعطلون أتخذ غير الله وليا أستعين بغير الله أعطلب رزق من غيره أعطلب النصرة والتوفيق من غيره لا أنتم تدخلون أن النصرة بيده وأن الخزائن بيده وأن الإعطاء والمنع بيده وأن الإحياء بيده فكيف أتخذ غير الله وليا مفهوم في هذا الباب أيضا من ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خارق غير الله يرزقكم؟ من السماء والأرض لا إله إلا هو فإن تؤفكون هنا أيضا ألزم الالهيه بإش بروبي يعني هو قال قال يرزقكم من السماء والأرض إذا لابد من عبادته وايضا من قول الله تعالى هو الذي قال الله جل في الله الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما وما وما تذكر إلا من ينيب فإذا فادعوا الله, فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشكون هنا أيضا هو الذي يريكم آياته إذن يريكم آياته فهي ربوبية ثم ختم الآية فادعوا ألوهية فادعوا الله مخلصين له الدين كما قلنا التلازم ظاهر جدا في هذا الباب أيضا من ذلك بأن الذي يستطيع أن يوقع عليكم العقاب والعذاب هو الرب ألا تخافون ألا تخشون من عقاب الله في قال الله سورة الحج في الايه الآية نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي ولذلك هم تجرؤوا من حلم الله عليه كيف كيف تجرؤوا جدا بقى خلاص. من حلم الله عليه لا لا لا لا آه. وقالوا أيه هو قولهم هذا تجرؤ من حلم الله عليه قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مش مشاهدينا اهدنا لا اللهم كان هذا الحق فأمطر على مش لا نريد فأمطر علينا حجارة وهذه ايضا من ادل الايات على ايه يا شيخ عمر بالله عليكم انا المارة فيكم ترسيخ العقيدة برتاح منتهى ان هو ايه عندهم علم يعني عندهم علم عندهم علم لا يعذرون ده دلاله واضحه جدا عندهم شيء عندهم علم هم قال يبقى لما يقول الله عنهم انهم لا يفقهون لا يعقلون يا كده هذا قال أنا عامي بهم أضل تبين لأنهم حادوا على على ثمرة العلم التي علموه لأن هذا العلم الموجب له أن ينصاعه أن ينقضه ولم يفعل الحمد لله أيضا من ذلك قول الله تعالى قل من ينجيكم قل من قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا ل Ain أن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ينجيكم من كل كرب وهذه فيها دلالة على أنهم يعلمون أي كرب ينزل عليهم من الذي ينجيهم منهم طب كيف يا وسادة كيف الحجوم بهذه الآية أيها نعم ها أيوة. قل, قل بأنك جيد صح كده لا؟ لما نزلت النوائب والشدائد ظهر إيش؟ ظهر التوحيد الخالص دعوا الله مخلصين له الدين لذلك هنا ضمن الآية أنهم فعلوا ذلك لأن الله بين انه ينجيكم وما ينجيهم الله قط إلا إذا أفردوه الذي تفهم في هذا الآية يعني إذا قال أنه انجاهم فاعلم يقينا أنهم أفردوه بالدعاء لأنهم لو دعوا مشركين لا, لا, لا ها وجوان من بريح طيبة وجاءها ريح نعم ودعوا منهم كل دعوا الله مخلصين له مخلصين له بيه وأنك لابد أن تعلم أن الله رع لا تجيب إلا أن يكون الدعا فيه ايش في الإخلاص لله لا يفعله إذا يكون الله لما ضمن النجات علمنا أنهم خلاص فعاتبهم بعد ذلك كما أنتم خلاصتم فنجاكم ثم أنتم إيه تشركون ثم أنتم تشركون وما كان لكم ذلك وهذا تقريع لهم أيضا وفي قول الله للفعل والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن انجيتنا من هذه لأن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق من ذلك أيضا أن الله تعالى يعني سفها احلامهم كيف يدعون من لا يستجيب كيف يدعون من لا يسمع كيف يدعون من لا, يدعون من لا يملك الذي ليس له لوازم مروضي العقل يقول من لم يملك لا يعبد يعني كما قلت لكم قبل ذلك طاروا بكلمة للرجل الجليل غفر الله له ورحمه بأنه قال دام الأكل ليس من الفس يبقى الكلمة لا تكون من إيش من الراس الذي يعطيك الفاس ولا الأكل هذا كلمته هي تمشي عليك احنا نقول الذي يعطي الخلاق من يبقى كلمته ولا تمشي هذا الأصل الأصيل في هذا فهن الله عليه يقول الأصنام لا ترزق لا تعطيكم لا, لا تمنعكم لا تصيبكم بالضر ولا ترفع عنكم البلاء وأيضا لا تحي ولا تميت بل لا تسمع ولو سمعت إيش ما استجابت فكيف القبح الذي أنتم فيه بأن صرفتم لهم العبادة مع إقراركم القبح يزداد مع إقراركم بأن الذي أحيى وأمات وخلق ورزق وأعطى ومنعه هو هو الله جل في أولا كما قال الله جل في أولا واتخذ قوم موسى من حليم واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له أخوات ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا وكانوا ظالمين وين الظلم هنا ها؟ ما أيوة أنا ما أريد تفسير ما, ما أريد معنى الظلم وين ظلمهم بسأل وين ظلمهم هنا في الآية ها؟ آه نعم يبقى, يبقى الظلم ورد في إيش بها في الآية في الايه انظر في الآية اعرف الآية اتكلم فيها عليش انه لا يكلمهم ولا, ولا وهم يعلمون ذلك وهم يعلمون ذلك لذلك قال الله جل في وكانوا كانوا ظالمين. ولذلك قال في الآية اخرى مفسرا قال فلما اسقط في ايش وها وراه انهم قد وقال الله مبينا ايضا كمال هذه القصه فاخر جدهم عيدين ان جسد له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا ولا نح يعني القبح أنه لا ليس له لوازم الربوبيه لو كانوا كذلك لأيه لعبدوهم بدون الله يدلى دلى ايضا من ذلك انهم لا يسمعون ولا يبصرون وهذه يحتج بها العلماء هنا الاحتجاج بالمفهوم هنا في محله لأنه بين الله تعالى ان عدم السمع وعدم البصر نقص والكمال كله لا. يبقى هنا يستطيع, يستطيع أن تقول الله يسمع الله إيش. يبصر. ولذلك هنا هذه القرائن التي تعبد في قولنا والاستدلال بقول وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بعور لأن العور نقص وخلافه يكون وإيش. الكمال. نعم. قال الله تعالى يشركون ما لا ما, ما لا ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفوسهم ينصرون، وإنت دعو وإنت دعوم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين فادعوهم هذا أمر وظهر الأمر الوجوب ممتاز أمر ممتاز بتوع بأسرع ما يكون هذا هذا هذا أمر وهذا الأمر الوجوب فادعوهم فليستجيب لكم طبعا هذا إيش هذا هذا هذا, هذا تحذير هذا امر فيه التهديد والوعيد الأكيد قال على فمن شاف اليومن ومن شاف ليكفر وسيرجع ويرى العذاب الأليم على ذلك فقال فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها هنا الإنكار جاء الإنكار ألهم أرجل يمشون بها أم لهم ايد يبطشون بها ام لهم أعين يبصرون بها ام لهم آدان يسمعون بها قال احتج بها احمد على السلوة الأذن لله الرافق وهذا خطأ بي خطأ بي لأن المقصود مش الأذن المقصود ايه سمع نحن نوزمت السمع لكن ليس المقصود الأذن قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون, والذي تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترهم ينظرون عليك وهم لا يبصرون والله أنا لم ابحث في الاسناد لكن نقل عنه هذا عن الكلام نقل لكن لم أبحث في من ذلك أيضا ان الله على بين واتم عجز الاصنام التي الذين هذه الاصنام الجمادات العجموات ان العجموات العجمات افضل من منها الجمدات الجمادات بانها لا ترزق لا تعطي لا تمنع لا تحي ولا تُميت ولا تسمع وتمام العجز في ذلك أيضا طول الادعاء له يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولا بأس العشير فين اللي وفين اللي هي هنا؟ قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره لمن ضره أقرب من نفسه. نبي سماه وسلا عشرين. نعم. اللي هي فين؟ يدعو من دون الله. ممتاز. ممتاز. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا وما لا ينفعه. تقصارت عندك الإجابة. أردها كاملة. ممتاز انت تحسب انك وفيت وكفيت ما وفيت وكفيت كفيت ها كيف سرقها مشغل اللغة ده والأقسم على انه شيخ منصر لا سأقول لك من اين سرقتها هات لابت ايوة شو ما انا معي لا تذهب وتدين فهم فانت شيخ منصر متقن يعني انت لو راجل خدك وانت صغير يعني و... لكم اجماعة لنت تخليه في صراء عجيب لكن أبدالك الله خير منه تستطيع أن تلمح بفضل الله وهذا فضل هو هذا لمئس المولى ما اتخذه مولى إلا وقد اعتقد فيه ففي اتخاذه مولى صار إيش صارت الألوهية صارفت لا وهو أصالة لا يتخذه مولى نصيرا معددا رازقا معطيا مانعا إلا وهو إيه وهو يعتقد هذا ممتاز جيد جزاك الله خير الجزاء أيضا من ذلك أيضا قول لا على ما من دون الله شفاع كل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وين بقى الإلهية؟ هنا الإلهية محتاجة لدقة نظر قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يكون شيئا ولا يعقلون كل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ها. ممتاز تعالوا يا وطلب بالشفاعة. لا. قل لله شفاعة جميعي بايدنا لم تطلب الشفاعة إلا من, من؟ إلا من الله وأيضا أنت لا يمكن أن يشفع فيك غير الله عندما الله دعالى يبيح له ذلك إلا ب... بالرضا عنك سيب الإذن للشفاعة عنك لازم رضا عن الشفاعة والمشفوة بالرضا عنك ولن يرضى عنك إلا أن سرعة إلا أن إلا أن تفرده بالعبادة إلا أن تصف العبادة له وحده ولا لا شريك له سبحانه وجل في قال الله بالفعل ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ويقول أين أي شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وهذا أعظم التقرير لهم هذا أعظم التقرير لهم الله على جعلهم يقرون بالسفة الذي كانوا فيه كيف ذلك دعوه هو في, هذا في هذه اللحظات الحالكة الجبار هو الله الملك هو الله وفي عرصاته القيامة لا أحد يدعي إلا من إلا الله قال دعوه فليستجيبوا لك ولن يستجيب بحال من الأحوال وبهذا تمت الارساة الله وتم الكتاب وانتهى وأنا لي الآن حتى في وقت الكرهة فعندي سبب فساجد لله شكرا بأن انتهى الكتاب والحمد لله ختمنا هذا الكتاب الله ما جعل أعلنا كلها صلحة وجعل لوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء أقول قبل هذا واستغفر الله